أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المؤلف رحمة الله عليه في الإبداع في مضار الابتداع الفصل الثالث في أقسام البدعة تنقسم البدعة باعتبارات تنقسم البدعة باعتبارات متعددة إلى أقسام تنقسم إلى عام وخاص إلى عام وخاص أما الأول وهو ما يمكن جريان في الطريقتين يعني الطريقتين اللتين عرف بهما البدع في أول الكتاب. فتنقسم البدعه بهذا الاعتبار إلى وجوه أو الوجه الأول تنقسم إلى فعلية وتركية كما أن السنة فعلية وإيه؟ وتركية كذلك البدعه تنقسم إلى فعلية وتركية فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم يعني يكون الرجل مبتدعا بتركه شيئا من الأشياء سواء كان شيئا من الدنيا أو من الدين سنة البدعة فعليه وتركية فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم ممكن واحد يحرم على نفسه حاجة يقول هذا الشيء علي حرام إذا تركه محرما إياه ويمكن يت أن يتركه بلا, إيه؟ بلا تحريم فإن الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع أحل الله لنا كذا فيحرمه الانسان على نفسه بالحلف زي بيقول والله ما انا داخل برق فدخول الدار في الاصل مباح او والله ما انا واكل الحجر الفلانيه واكلها مباح يبقى تركها محرمها على نفسه او يتركه قصدا بغير حلف او يترك هذا الشيء قصدا بغير حلف فهذا الترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لا واحد يقول أنا مش حلبس الهدوء الصوف أنا مش حاكل الفواكه أنا مش حاكل اللحم فبنسأل هذا الذي ترك الشيء فإذا هذا الترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لا يا عم انت مش هتاكل اللحمه ليه قال خلاص مش عايز اكل اللحمه انا مش عايز اذهب طيباتي في حياة الدنيا انا عايز اكل مش هاكل لحمه في الدنيا علشان اكلها في الاخر فهذا مقصد غير معتبر ايه غير معتبر شرعا واما اذا قال مش هاكل لحمه ليه يا عم مش هتاكل لحمه قال والله يا ربنا عارفين وياكم الدكتور قال لي ما تاكلش اللحمه انت عندك مرض اكل اللحمة بيساعد على المرض فما تاكلش اللحمه يبا في اللحمة يعتبر له ايه اعتبار شرعة لو اعتبار شرعة ادي معنى الكلام بخلي بالك من الاول كده تنقسم البدعة الى فعلية وتركية فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك او غير تحريم فان الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الانسان على نفسه بالحلف او يتركه قصدا بغير حلف فهذا الترك اما ان يكون لامر يعتبر مثله شرعا او لا يكون فان كان لامر يعتبر مثله شرعا ايبا جائز له الترك ولا لا فلا حرج فيه كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من اجل انه يضره في جسمه او عقله او دينه وما اشبه ذلك وكالذي يمنع نفسه من تناول اللحم لكونه مصابا بمرض الكلى فإن أكل اللحم يهيجه عليه فلا مانع من الترك حينئذ بل إن قلنا أن التداوي مطلوب كان الترك هنا مطلوبا فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات مريضنا يروح لو الدكتور أحيانا يقول لي عمي يعني النسبة الشفاء العالية جدا ان شاء الله تعالى في الحمية مش في الدواء الحمية يعني ايه يعني هقول له انا حتيب لك قيمة اطعمها كده ومشروبات لا تأكلها ولا تشربها اثناء فاطة العلاج والنسبة الشفاء باذن الله متوقفة على الحمية اكثر من الدواء نفسه يعني انت لو خدت الدواء وما نفسك من الاكل دهوت ما الدواء مش حين فحاجة زي عافاك الله بعض المبتلين بالتدخين بعض المبتلين بالتدخين بيروحوا للدكتور مريض يقوم الدكتور يقولوا شوف إذا مش هتبطل التدخين ما تجنيش لإن علاجي مش هينفع معاك طول ما أنت بالدخل أيها يبقى الحمية من الأطعمة المضرة وقت العلاج مطلوبة فلما يترك الإنسان الأطعمة المباحة شرعا لعارض المرض فحينئذ يعتبر الترك هذا ايه معتبر شرعا ولا خرج عليه واصل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ومعنى فانه له جاء الصوم للشاب القير قادر عزاج جاء يعني انه يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة فيصير الى العنت وكذلك اذا ترك ما لا بأس به اللي فات مثل اول للذي يعتبر تركوئه مباح شرعا او مندوب شرعا مثال الثاني كذلك اذا ترك ما لا بأس به حضرا مما بأس. ورد حديث ضعيف لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حضرا مما به بأس هذا حديث ضعيف ولكن من العمل ب... بما فيه مطلوب اذا ترك ما لا بأس به حضرا مما به بأس كترك الاستمتاع بما فوق الازار من الخائض خشية الاتيان الله سبحانه وتعالى قال ويسئلونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كانت اليهود لعنهم الله إذا حابت المرأة فيها فيهم اعتزلوها مطلقا لا يؤكلوها ولا يشربوها ولا يجالسوها فضلا عن أن يعاشروها معاشرة الأزواج فلما سالوا النبي عليه الصلاة نزلت هذه الآية فقال النبي عليه الصلاة اصنعوا كل شيء إلا النكاح اصنعوا كل شيء إلا النكاح فيجوز للزوج أن يستمتع من زوجه في وقت الحيض بما أحل الله له ما عدا الوطء في موضع الدم هذا المحرم فقط فإذا الإنسان كان شاب حديث عهد بزواج ولسه متزوج والعروس حاضت فإخاف على نفسه إذا استمتع بما أحل له أن يقع في المحظور فابتعد عن موطئ الوطء مطلقا كما جاء في الحديث عن عائشة كان رسول صلم إذا أراد من إحدان شيء ويخائض أمرها أن تتزر ثم باشرها معنى أن تتزر يعني أن تضع الإزار على ما فوق السرة وإيه دون الركبة ثم يباشر فيما ذلك فالاستمتاع بين السرة والركبة ما عدم موضع الدم مباح لكن شاب خاف على نفسه من حام حول الحمى أن يقع فيه فترك المباح ترك ما لا باس به حاضرا مما بي بأس فهذا شيء طيب وهو من صفات المتقين هذا مثال ثاني على الترك, الايه؟ الترك المشروع مثال ثالث كترك المتشابه حضرا ما الوقوع في الحرام الحلال بين والحرام مبين وبينهم ايه مشتبهات بينهم مشتبه هي حلال ولا حرام العلماء مختلفين ده يقول لك حلال وده يقول لك حرام يبا الامر اللي فيك اقوال حلال حرام ده سمتشابه فمن الترك المباح الذي لا يعد تركه بدعة ترك المتشابه حذرا من الوقوف الحرام لأن العلماء قالوا احنا عندنا ثلاث دوائر دايرة في الطرف اليمين ودايرة في الطرف الشمال ودايرة في النص بينهما الدايرة اللي في الطرف اليمين اسمها دائرة الحلال والدايرة اللي في الطرف الشمال اسمها دائرة الحرام والدايرة اللي في النص بينهما دائرة المتشابهات, دائرة المتشابهات فقال العلماء ينبغي للتقيء أن يترك الربع الأخير من الدائرة الأولى، الربع الأخير من دائرة الحلال، اللي هو قريب من دائرة الإيه، اللي هو قريب من دائرة الشبهات، ينبغي أن يترك الربع ده اسمه ربع الخالد ده من الحلال، ما يخلصهش، ما يخلص الحلال كله، لأنه لو خلص الحلال، حيضطر يأخذ المتشابهات، وإذا خذ المتشابهات، بقرب من الإيه محرماته، بوقع إيه، وقع فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كرا يرى حول الحما يوشك إيه؟ يوشك ان يقع فيه وكترك المتشابه حذرا من الوقوع في الحرام واستبراء للدين والعرض كما اذا وجد في بيته طعاما لا يدري اهو له او لغيره دخل الدار فشفي اكل موجود بس يعني الاكل دا يا ترى الستم والعيال جهزت هنا اما ناكلوه هي مش موجوده الاكل موجود بس هي مش موجوده يا ترى الاكل اعمتهن ولا واحده جارتنا حطيته عندها امانه ولا ايه, إيه؟ فما ياكلش حتى ايه حتى يتبين وان كان وجوده في الدار بيدل على انه هو ايه بيرجح انه له لكن احتمال ان يكون الجيران حطوا عندنا هذا الاكل امانه هي مش هذا وارد يبقى هذا من باب من باب الورع من باب الورع النبي عليه الصلاه والسلام كان يجد التمرة يجد التمرة على فراشه في بيته فياخذها ويقول لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرم أن يأكل أيه؟ أن يأكل الصدقة فلجد تمر على السريب فبالتمر ديت من ملكنا هدية لنا أو من تمر الصدقات وقعت عندنا فكان لا يأكلها عليها عليه وسلم اتقاءا وكمن أراد أن يتزوج امرأة فأخبرته امرأة أنها أرضعتهما ولا يعلم صدقها من كذبها فان ترك ازال عن نفسه الشك وان تزوجها فان نفسه لا تطمئن الى ايه الى حلها واحد خطب واحدة جات له مرأة جاءت له انا مرضعاك انت والبنت العيس تتجويسها دي انا مرضعاك فهي يا ترى المرأة دي صادقة تبا هو اخو بنتي دي ولا المرأة كاذبة فامت يطمئن ان يترك الزواج من البنت دي اما يترك الزواج من البنت دي تبقى لكن اذا تزوجها قال المرأة دي كدابة اذا تزوجها وقال كدابة مش حيب ايه مطمئن دايما حيب قلقان وعنده شك كل شوية كل ما لقيتها المرأة هتخش ايه تدرى في هدانه ايه فحيطل عمره بقلقان وعشان كده لما تزوج رجل من الصحابة امرأة فجاءت امرأة فقال بعد ما تزوج قالت اني ارضعتكما فأتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني تزوجت فلانة فجاءت امرأة فقالت إني أرضعتكما فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل يعني هتعيش معها إزاي وقد قالت المرة نئة رضعتكم ولم يستفسر عليه الصلاة والسلام هي قلت لك رضعتكم كم مرة لك لأن الاحتياط إيه الاحتياط مطلوب ومن هنا نقول دايما يأتي الشاب أو تأتي المرة تسأل ابن أختي عايز بيئ البنت بنت خالته وأختي مرضاعة البنت مرة واحدة والله يا عم الشيخ مرة واحدة بس بالكترين يمكن مرتين فدائما بنقول يا إخوان الاحتياط مطلوب الاحتياط مطلوب إذا قالت امرأة سواء أم الولد أو أم البنت انا رضعت الولد أو رضعت البنت يبقى الاحتياط مطلوب البنات غيرها كثيرات ولعل الله يرزقها من رجال من هو خيرا منك أيضا وتبقى في الأمان وتبقى في الأمان لأن ذمب النساء من النساء إلا من رحم ربك ها من النساء إلا من رحم ربك عايزين الليمة العيال وخلاص وعارفينه ومرضعينه مت مرة مش عشرة ولا خمسة يقولوا يلا الله يا يا ده كتمرى كده خلاص عشان الليمة البنت على الول وبعدين كتت معانا في بنت أختها إن هي تريحها بقى دي دخلتها فكت بتعتبر بنت أختها ده بقى إيه هي اللي حتشيلها فوق دماغ تدي بنت أختها ما تريحهاش تقولوا انتعرف يا اخويا انتو مش موفقين ليه السنة افتكرتك قدتوا مردعاك ويامي او قد خدتك مردعاك ويامي مش مئنة افتكرت دلوقت يعني عشان ما لا يحكيش طبعا من الاول ما قلتش لين مردعاك ويامي فالشاهد يا اخوان ان المسألة في التحريم التحريم لا يتبط الا بخمس رضعات التحريم لا يتبط الا بخمس رضعات معلومات ما دون خمسة لا يحرم لكن الاحتياط مطلوب بدل ما العيال ويخلفوا. وبعدين نفرت بين نقول دي اخته انبحنا في الامان اولى ابات دي لمن ترك شيئا يعتبر تركه مشروع يعتبر تركه ايه مشروعة طيب ان كانت ترك لغير ذلك هو ترك شيئا لامر لا يعتبر مثله شرعة ترك شيئا لامر لا يعتبر مثله ايه شرعة انت تركت الحديث ليه عم الشيخ ليه قال فإما أن يكون تركه تدينا أو لا يعني ترى اعتقد أنه حين يترك هذا الشيء يبا تقرب إلى الله تبارك وتعالى تقرب إلى الله بترك ما أكل ما أحلى الله تقرب إلى الله بترك لبس ما أحلى الله له فاذا كان المتروك متروكا لأمر لا يعتبر مثل شرعة يبا ينظر في المتروك ده فإما أن يكون تاركه تركه تدينا أو لا, يكون إيه؟ أو لا يكون تدينا فإن لم يكن تدينا فإن لم يكن هو ترك هذا الشيء لا يعتقد أنه يدين الله بهذا ولا يتقرر الله به فالتارك حينئذ عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك لكن لا يسمى تركه هذا بدعة إلا على الرأي الثاني القائل ان البدعة تدخل في العادات لين احنا عرفنا البدعة قلنا في رأي يقولين ما يقتصر بالعبادات وفي رأي بيقول ما تشمل إيه العادات فقال اللي يترك حاجة اللي يترك حاجة لا يتركها تدينا يبقى هو عابث بتركها عابث بتركها لكن لا يسمى ترك بدعة الا على الرأي الثاني ان البدعة داخله فيٍّ الإيه في العادات اما على الرأي الاول ان البدعة هي الخاص بالعبادات. يبا الترك هذا لا يسمى ايه لا يسمى بدعة لكن التارك وان كان تركه لا يسمى بدعة يصير عاصيا بتركه او اعتقاده التحريم فيما حل الله له اذا كان ترك هذا الشيء الحلال يعتقد حرامه ايه يبا كده ايه اثم بانه حرم ما حل الله واما ان يكون عاصيا بالترك اذا كان يعتقد حلة طيب فان كان ترك الشيء تدينا خلي بالك من التقسيمات وامسك الورقه والكتاب واكتب واحد واثنين عشان تفهم واما اذا كانت ترك تدينا ترك الشيء يدين بتركه لله يتقرب بتركه لله يتعبد بتركه لله عز وجل قال واما ان كانت ترك تدينا فهو الابتداع في الدين على الرايين سواء كان البدعه ما خاصه بالعباده او شمل العاده اذا ترك الشيء تدينا يتقرب بتركه الى الله ابا هذا هو الابتداع في الدين على الرايين اذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا فصار الترك المقصود معارضا للشارع في شرع التحليل مثال لمن يترك الشيء تدينا كترك كثير من العباد والمتصوفه تناول الطيبات تنسكا وتعبدا لله بتعذيب النفس وحرمانها كترك كثير من المتعبدين والمتصوفين أكل الطيبات اكل الحلال الطيب تدينا وتعبدا يتقربون الى الله بتعذيب انفسهم وحرمانها مما حل الله اتبعوا بهذا سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع كعباد بني إسرائيل ورهبان النصارى الذين حرموا على أنفسهم ما أحل الله تبارك لهم، وهؤلاء المتصوفة وغيرهم من المتعبدين أخذوا ذلك عن بعض الوثنيين من البراهمه الذين يحرمون جميع اللحوم ويزعمون أن النفس لا تزكو ولا تكمل إلا بحرمان الجسد من اللذات وقهر الإرادة بمشاق الرياضات وترك اهل الاستانة الاستانة في تركيا اكل لحم الحماء الحمام فويفرخ في مساجدهم وبيوتهم ولا يأكل احد منه شيئا بل يتحرجون من اكله وينكرونه فان كان تركهم له تدينا لاعتقادهم حرمته فهو بدعه تركيه لا لا مع عصيانهم باعتقاد التحريم وإلا فلا وإلا فلا يعني ما بس هم عصيانين بطبع اعتقاد الايه التحريم فيما حل الله لهم لان الله قال يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين فنها اولا عن تحريم الحلال واشعر ثانيا بأن تحريمه اعتداء وأن الله لا يحب المعتدين وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة أراد أن يحرم على نفسه النوم بالليل وأراد آخر أن يحرم على نفسه الأكل بالنهار وأراد آخر أن يترك أكل اللح وأراد رابع أن يترك اتيان النساء وهم بعضهم بالاختصاء مبالغة في ترك شأن النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله سلم فقال ما بال أقوام يقول احدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم واكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني والحديث متفق عليه ومشهور فاذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعامل بغير السنة تديونا هو أمي هو المبتدع بعينه خد خط كبير أو قوس كبير على الكلام ده كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي عليه الصلاه والخارج عن السنة إبا يبقى مبتدع وكذلك ترك المطلوبات الشرعيه وجوبا او ندبا من ترك المطلوب فعله وجوبا او ندبا يسمى تركه بدعه ان كانت ترك تدينا لانه تدينا بضد ما شرع الله ربنا امرنا بالصلاه فاراد احد ان يتقرب الى الله بترك الصلاه ربنا امرنا بصدقة التطوع او امرنا بقيام الليل الصلاة فريضة وقيام الليل نافلة فتركها تقرب الى الله يبقى ترك المطلوبات الشرعية وجوبا او ندبا يعني سواء كان مطلوب مطلوب على سبيل الحتم والالزام او كان على غير سبيل الحتم والايه والالزام فتركه يعتبر ايه بدعة لانه يضاد ما شرع الله اما ترك المطلوب شرعا كسلا او تضييعا او ما اشبه ذلك من الدواعي النفسية فهو راجع الى المخالفة للامر فان كان في واجب فالترك معصية والا فلا مثال الترك تدينا من ترك المطلوب شرعا يتقرب الله بذلك اهل الاباحه القائلون باسقاط التكليف اذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حددوه في جماعة من اهل الضلال قال لك انت تعبد ربنا كده بطريقة معينة لغاية ما توصل لدرجة معينة بيسموا الدرجة بتاعتهم دي اليقين فقال لك اذا وصلت اليقين يبا انت خلاص انتهيت وصلت بقى سقط عنك التكليف لا تصلي ولا تصوم انت وصلت انت وصلت ايها جماعة جمتوا كم دمنيت قال ربنا وعبد ربك حتى يأتيك اليقين فاليقين دي عندهم درجة في الدين منزلة في الدين يعبدون الله فاذا وصلوا اليها يبقى سقط عنهم التكليف في العبادة أو بالعبادة. وهذا ضلال معنى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني ايه اليقين هو الموت النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على وثمان المضعود وقد مات قال اما هذا فقد اتاه الايه فقد أتاه اليقين وزعمم أن اليقين مرتبة في الدين يبلغونها فإذا بلغوها سقط عنهم التكليب زعممم هذا ليطعن في النبي عليه الصلاة والله أنه لم يبلغ ما بلغه لأن النبي عليه الصلاة والله خلاه يصلي ويصلى عبد ربينا لغير, لغير ما مات على زعمهم هذا النبي عليه الصلاة لم يبلغ الدرجة لهم أعزينها كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فإن الله جلت تكمه كلف عباده كاف بما شاء ولا يسقط التكليف رأسا إلا بزوال العقل. نسأل الله صلواته وعافيه. منذ يبلغ الإنسان سن الرشد يجري عليه قلم التكليف ولا يسقط عنه التكليف إلا في حالتين: فقد العقل والعزوة الله. أو, أو الموت, أو الموت. بس بعد ما يبلغ لا يسقط عنه التكليف إلا حالته إما أن يفقد عقله وإما أن يموت فلو بلغ المكلف من مراتب الكمال ما بلغ بقي التكليف عليه إلى الموت ولم يبلغ أحد في الكمال مرتبة رسول الله صلوات الله وسلام عليه ولا رتبة أصحابه الأطهار الأخيار ولم يسقط عنه من التكليف مثقال ذرة إلا ما لا طاقة له به كالزمن أي المريض مرضا مزمنا لا يطالب بالجهاد والمقعد لا يطالب بالصلاة القائمة، والحائض لا تطالب بالصلاة حال الحيض، وما إلى ذلك من الأعذار فمن زعم أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الكمال كما يزعم اهل الإباحة كان اعتقاده هذا بدعة مخرجة من الدين نعوذ بالله من الضلال وبعض الروافض الذين يدينون بشهالة الظهور لموافقين في العقينة اذا خالف على صدق دعواه نسأل الله السلام والعقين الوجه الثاني ايبا البدعة تنقسم الى فعلية وتركية والترك اما ان يكون لامر يعتبر مثله شرعا واما الا ايه الا يكون فان كان لا يكون لا يطابق شرعا ايب هل تركه تدينا او ايه او لا قال çon تكون عملية البدعة تكون طارة عملية وطارة تكون اعتقادية البدعة تارة تكون عملية وطارة تكون اعتقادية بدعة في الاعتقاد يعتقد بدعة في الاعتقاد او بدعه حسب الاعتقاد بدات مين القدريه القدريه الذين نفوا ايه القدر زعموا ان الامر انف ان الامر انف وان الله لا يعلم الاشياء قبل وقوعها ها ايوه فالبدعه عقيديه وتاره تكون البدعه عمليه فالاولى العمليه كونها عملا من اعمال الجوارح عملا من اعمال الجوارح اعمال الجوارح الظاهرة الصلاة الصيام الزكاء الحج الجهاد لان معروف انها منكر دي المشروعه الظاهره الظاهرة البدعة في الفعلية البدعة الفعلية التي تكون من عمل جوارح كالطواف حول الاضرحه الطواف حول الاضرحه ان يدخل الانسان مسجدا مكبورا فيه مقصورة لصاحب القبر فيطوف حول القبر سبعا إيه؟ فهذا هذه بدعة إيه؟ فعلية بدعة فعلية الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وليطواف بالبيت العتيق فلا يشرع الطواف بشيء في الدنيا إلا بالبيت الحرام فمن طاف بغيره إيه؟ ابتدع بدعة فعلية،, بدعة فعلية فطواف بالمقامات الأضلحة بدعة فإذا صاحبه الاستغاثه بقى بصاحب الضريح والدعاء له والنذر له وسؤاله ما لا يملكه يبصر هذا ايه شركا بالله عز وجل وكالذكر امام الجنازة الذكر امام الجنازة ان الميت يموت يمشي الناس قدامه يقراون القرآن يقرؤون القرآن أو يهللون لا إله إلا الله لا إله إلا الله ها؟ هذه بدعة رفع الصوت بالذكر مع الجنازة هذه بدعة ولو كان ذكرا والذكر مستحب لكن في هذا الوقت بدعة ما أمرنا بها ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام احنا قلنا كل محدثة كان المقتضي لوجودها في عهد اصلا موجوده ولا مانع يمنع من فعلها تبقى ما يفعلوها ايه يعني فheلوها مش النبي عليه الصلاة مienne New Shish الشيع الجنائز يا مدد وصحابا شيع جنائز لم يرفع النبي عليه الصلاة مصوت بالجنازة بالذكر امام الجنازة ولا معها ولا اثناء الدفن ولا بعد الدفن كل الشيح والمخبت موحدون يقول لا اله الا الله، لا اله الا الله نتقرب الى الله بهذا وهذه اعظم قربنا نتقرب بهذا كلمة التوحيد لا اله الا الله لكن رفع الصوت بها وبغيرها من الاذكار مع الجنازة بدعا دي إسمها فيد ايه فعلية أو كيفية أو كيفية ذلك العمل كصلاة الرغائب يعني أما تكون البدع نفسها ايه محدثة بدعة فعلية أحدث فعل ما هوش أصل في الدين كطوافي بالأضريحه وكالذكر أو يحدث كيفية في الايه في العبادة يحدث كيفية في العب ايه بالعبادة فصار مشروعه بس هو يحس ايه كيفية مبتذعة كصلاة الرغائب وصلاه ليله النصف من ايه من شعباء فده مثال للبدع الايه الفعليه اما ان يبتدع بدعه عملا لا اصل له في الشرع واما ان يبتدع في العمل المشروع كيفيه غير ايه غير مشروعه كيفيه غير مشروعه زي الذكر مثلا ان بعض الناس يقولوا عايزين يمكن يقولوا لا اله الا الله لا اله الا الله 100 مره فالذكر عباده مشروعه لكن الكيفيه ده هي عباده ايه غير مشروع ابي كيف الكيفيه دي بدعه ولذلك قلنا مرارا ان رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنه يا ابي عبد الرحمن ان قوما في المسجد تحلقوا وبين يدي احدهم حصى وهم حوله حلقة فيقول يقول سبحان الله مئة يقول سبحان الله سبحانه وقادر عد يعد واحد اثنين ثلاثة 3 4 يقول الحمد لله مئة الحمد لله الحمد لله قال لما تلاقيهم قعدوا تعال لي فلما قعد راح الحقهم قعدوا فوقف عليهم قال ما شاء الله أنتم اهدى من محمد وصحبه أحب يجلقهم كده يزعجهم كده فوقهم أنتم أهدى سبحان الله سبحان الله بن سعود يا عبد الرحمن قال إذن مش اهدى يبقى أنتم أضل قال والله ما اردنا إلا الخير قال كم من مريد للخير لا يبلغه كم من مريد للخير لا يبلغه يقولنا الإخلاص لوحده ما يكفيش لازم مع الإخلاص من الإيه؟ من الاتباع وإما تكون من أعمال القلوب التي ليست اعتقادية عمل من أعمال القلب ليس من الاعتقاد كالنية في صلاة ركعتين بنية طول العمر مثلا يصلي ركعتين بنيه إيه؟ من ربينا طول عمره خد بالك النية محلها الإيه؟ القلب بس هي مش اعتقاد يبدأ عمى من عمل القلوب عمل من قلوب القلوب بدعة والثانية كونها اعتقادا عمى من عمال القلوب ايه يتعلق بالاعتقاد اعتقادا للشي على خلاف ما هو عليه من المعروف عن الرسول صلى الله سلم لا بمعاندة يعني هو مش بيعاند الشرع بل بنوع شبهه سواء كان مع الاعتقاد عمل ام لا سواء عمل بمعتقده أم لم يعمل يبدب إيه؟ بدعة يعني من اعتقد شيئا يخالف ما كان عليه وسلام يبا اعتقده هذا إيه؟ بدعة سواء عمل به أم لم إيه؟ أم لم يعمل كمسح الشيعة على الرجلين كمسح الشيعة على الرجلين وإنكارهم المسح على الخفين الشيعة يمسحون بأرجلهم وهي عريانة لا في خف ولا في شراب ولا حاني ولا في نعل ليه قرأوا الآية وامسحوا برؤوسكم وارجوليكم قرأوها وايه وارجوليكم فبالكسر ما اعطف على, على الرأس فهو يمسح على ذيك رجليك الأوفر. يا جماعة دا المسح على الخوف قالوا مش اسمه مسح على الخوف المسح على الرجلين فهذا اعتقاد يخالف ما كان عليه وسلام حتى الشيعي لو كان يعتقد المسح على الرجلين وغسل رجليه اعتقده ايه فالبدع لمن فالعتق... أشعر أن يكون يعمل بها أو لا يعمل بها وكاعتقاد المشبهة والمجسمة والقدرية المشبهة قوم شبه الله تعالى بالمخلوقات مخلوقات بالحوادث والمجسمة غلاتهم المصرون على التجسم الصرف وأما غير غلاتهم مشبهه حشوية فقالوا هو جسم كالأجسام من لحم ودم كاللحوم ولو الأعضاء والجوارح والقدرية فرقه تقول إن فعل عباد مخلوق لهم من دون الله تعالى إلى آخر ذلك الوجه الثالث تنقسم البدعة باعتبار الأزمنة أو الأمكنة أو الأحوال البدعة تنقسم باعتبار الزمان والمكان والحال كالتي تقع في الموالد والأفراح والأعياد والمواسم دي بدع باعتبار الأزمنة وكالتي تقع في المساجد والجنائز والمآتم والمقابر والاضرحه دي ايه مكانية وكالتي تقع في الضيافة والعبادة والمعاشرة والعادات والمعتقدات وقد تكون البدع عامة لا تختص بزمان ولا مكان وسيأتي بسط هذه الانواع في الباب الثاني إن شاء الله تعالى ومن النوع الأخير تلك البدعه السيئة التي تكون من جماعة المتفرنجين الذين تسممت نفوسهم بسموم المدنية الكاذبة والحرية الممقوطة من ولوعهم بحكم الغربيين وما ظهر على ايديهم من كرم أخاق أو حسن صناعة أو شيء من أنواع المخترعات فترون يكثرون من الإعجاب بها وضربها امثالا لهم في محاضراتهم ومقالاتهم الغرب الغرب الغرب الغرب الغرب عملوا الغرب سوى الغرب طلع القمر واحنا لسه قاعدين ها هذه من البدع السيئه الممنقوطه والمسلمون لا يبطهون ولا يفهمون ولا ينتبهون نحن دائما كل مجالسنا نظهر الاعجاب بالكفره الكفره متقدمين الكفره متطورين الكفره متحضرين الكفره متمدنين الكفره سلقونا في كل شيء عملوا كل حاجه واحنا لسه مش عارفين نعملوا حاجه اننا يقول الشيخ احمد الله اننا ننقم على المتسمين بالإسلام ذلك اعجابهم بالكفره لا كراهه في الجميل إذا ظهر على يد الغربي فإن الحكمة الضالة المؤمن أن وجدها التقطها لا يبال من أي وعاء خرجت ولكن ننقم على المتفنجين من حيث جهلهم بما جاءت به الشريعة الغراء من الحكم العالية والآداب الراقية والآثار الجميلة التي يزين الإنسان التمثل بها في كل فن من فنون الأدب ويشرفه أن ينشرها في كل زمان ومكان زي ما دايما أقول لكم يقولوا فلان موعد موعد جليز يعني ده المنضبط منضبط في مواعيده هما الانجليزي اللي حثوا على الصدق في المواعيد الاسلام ما حثش على الصدق في المواعيد او هذا من الجهل هذا من الجهل ومن الاعجاب بالكفره الاعجاب المفتن الاعجاب المفتن نحن ننسى ان ربنا امرنا بالوفاء بالوعود والعهود مهما كلفنا الوفاء وبعدين لما نلاقي واحد ملتزم بمواعيده له ده مواعيد انجليز ليه ما مواعيد المسلمين هو ده الاسلام اللي امرنا بالصدق وإحنا الجمعة اللي لفتا تكلمنا عن الوفاء وضربنا أنفلة للأهل الوفاء الذين بدلوا حياتهم مقابل الوفاء بوعودهم ولقد ظهر على يد السلف الصالح من الحكم والآداب ومكارم الأخلاق وإتقان الأعمال في سياستهم المنزلية والمدنية وفي حروبهم وقضائهم بين الناس ما هو أعلى بكثير مما يندهش له هؤلاء الجحال عند ظهور على يد أوروبا زاعمين أن الإسلام وأهله خلوا من هذه المحاسن وقد جر ذلك شرا مستطيرا على كثير من البسطاء وضعفاء الإيمان فاعتقدوا إصابتهم في كل ما ينسب بليهم، ولو كان مصادما لحدود الدين وربما ذهبوا إلى انه يجب أن تكون رسوم الشرع الشريف طبق ما عليه علماء أوروبا وإلا كان دين الهمجية والوحشية نعوذ بالله من الضلال فعلى المسلم العاقل أن يقف على محاسن دينه وآثار السلف الصالح ليعلم أن المحاسن التي في دينه ولسلفه كثيرة جمة المنافع جديرة بأن ينشدها في محاولاته وينشرها في سائر الطبقات هذا والله تعالى أعلم